الغاء هو الخواساني أن تحبي لك أن تنعمي Man kan så man. Hvor lige en gætter i med também. <realised> لم تعود يا حياتي حنون واللي من قدتك يوم نتيت مبماك ليتني تركت كلامي للتوائي لتوائي قد الحب قد الحب يا دنيا الحب دنياي Få dig rødder, antyder du, antyder du. Få dig rødder, antyder du, antyder du. ma genenet ku je da Alle ni and ma genenet po jeaj ليتني انتهيت ليتني انتهيت اهي ما اختاك اللي دني انتك اهي ما اختاك اللي حبي والآلام الجوا وسخي حبي والآلام الجوا وسخي الجوا وسخي فتركي رودي ان تهات فتركي رودي ان فتركي